بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي امر على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيل لمن ينذر بفتن شديدا الا انه وبشرا مؤمنا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا لَّا يَمَسُّهُ الشَّرُّ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ تَجُرُّ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا اننا جعلنا مَا على الارض زينه لها لنبلواهم ايهم احسن عملا واننا لجاعلون ما على النفعيدا جوغا ام حتبا ام من اصحاب الكهف والرقيم كان من اياتنا عجبا اِذْ أَوَيْنَا إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً لدن وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا أَمْ نَجْعَلُهُ عَمَّا أَعْيَاهُ كَثِيرِينَ عَبْدًا ثُمَّ نَدَعُسُهُ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْخَبِّ أَحْصَالُنَا نَبِتُهُ أَمَّا نَحْنُ نَقْسِمُ عَلَيْكَ رَبَّهُم بِالْحَقِّ إن لهم ثقة املوا بربهم وجدناهم هدا ورضقنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونهم اله لن ندعون دونهم لقد قلنا الى شقاق ها من قالون اتخذوا من دوني اله لولا يقتلون على ان يكونوا من بشر وَإِنْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَإِنْ احْتَجَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُولَئِكَ إِلَى الْكِتَابِ يَنصُرُونَ كُلُّكُمْ رَبُّكُمُ الرَّحْمَنُ وَيُهَيِّئُ لَكُم مِّنَ الْأَمْرِ فَتَقَوَى وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَدَاوَرَ عَنْ كَهْفِهِ إِلَى الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِنَا مَنْ يَعْبُدِ اللَّهَ فَهُوَ الْمُبْتَغَى أَمَّنْ يَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ كَانَ ظُلْمًا وَلِيًّا مُقْتَدِرًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْطَافًا وَهُمْ رُكُودٌ وَنُقْرِبُ مِن بَاسِ الْيَمِينِ وَتَكْفِشَالُ وَكَلْبٌ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالوَقْيْدِ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمُ اللَّيْلَ لَيْلًا كَمِينًا مِّنْ طَرَالٍ وَأَمْطَرَ مِنْ رُؤْدَةٍ وَكَذَلِكَ دَعَا قالوا قابل منهم كم لبستم قالوا لبسنا يوما او بعض يوم قال ربك اعلم بما لبستم فدعسوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فامرو فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي وَيَتَلَبَّثُ عَلَى شِعْرٍ لَّذِكُم أَحَدًا إِنَّهُ لَيُنْغَاوُ إن عَلَيْكُمْ يَرْضُونَ أَمْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وكذلك احذرنا عليهم يعلم ان وحد الله حق وان الساعه لا ريب فيها وان من الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم تقالبا عليهم بنيانا وهم اعلم بذنوبهم فحال الذين غلبوا على امرهم لمبتغضا على المسجد دَاسُوا وَرَأَى ثَلَاثَةَ وَارْبَعُونَ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجُلًا ذِئْبًا وَيَخُرُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبٌ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِزَّةِ مَنْ muhimu jina pali فَلَا تَعْمَلُوا مِثْلَ مَا عَمِلُوا أَمْ يُنَاصِرُونَ وَلَا تَذَرْتُفِينَ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ مَنْسَاعٌ لِغَدَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَسُبْحَانَ مَنْ أَبْدَعَ كُلَّ شَيْءٍ وَخَلَقَهُ وَقَدْ أَتَى الْأَجَلُ وَقَدْ حَانَ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ هَدَى صِرْطهُ وَأَجْمَعَ مَا لَهُ مِنْ ظُلْمٍ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَمَا كَانَ لِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ رَّبَّكَ لَا يَمْلِكُ لَنَا كَلِمَاتِهِ وَلَمْ تَجِدْ مِن دُونِهِ مُحَدًّا أَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تقعن او سلم ما طلبوا عن ذكرنا واتبعوا هواه وكان امرؤ قرطا يقول الحق مروا بكم فمن شاء فليؤمن ومن سَاءَ أَنْ يَفُكَّ إِنَّمَا أَحْسَنَنَا لِلظَّالِمِينَ لَنَعْرِضَ أَحَاطَ بِهِمْ طَوَافَتُهَا وَإِنْ يَسْتَوِ مِثْلُهُ فَبِنا إِن كَانَ هُوَ بِالشَّوَامِ وَسَاءَ أَسْمَرَتُ مَطَافَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ جَيْرٍ مِّن كَشْكِي مِلَ الْأَنْهَارِ فَلَوْلَا نَفَهِيَهَا مِنْ أَثَاوِرٍ بَذْلِ وَيَنبُتُونَ فِي عَدْنٍ خُضْرٍ مّنْ ويلبس فُندُقٍ وَاسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ مِنَ الثَّوَابِ حَسُنَتْ مُرْتَقَبًا وَابْلَغْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَصَدْنَا هُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا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 وَنَقَالَ جَنَّتَهُ وَهُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ قَالَ مَا أظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أظُنُّ عَطَاؤُهُ إِنْ سَأَلْتُ وَلَئِنْ بِلْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا وَعَلَى الْأَمْرِ فَاصْبِرْهُ وَهُوَ يُحَاوِلُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَ من تُرَابٍ ان نطفه ثم سواك رجلا لكنه والله ربك ولا حسبي ربي احد ولولا ان دخلت جنة كقول كما شاء الله لا ثم سئ الا بالله ان ترى انا اطل من كما لو فَأَسْأَلُ رَبِّي أَنْ يَمْنَحَ لِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُقْبِلَ عَلَيَّ حُسْنَهُ وَيُقْبِلَ عَلَيَّ حُسْنًا مِنْ السَّمَاءِ فَتُصْلِحَ ضَعِيفًا ذَلِقَ أَوْ يَصْبِحَ ماءها غورا فلن سَتَكُونُ عَلَمًا لِلْقَلَبِ وَأُخِيضُ ثَمَرِي فَأَصْبَحَ يُقَلِّدُكَ فِي عَلَامَةٍ أَمْ سَقَطْنَا وَهُوَ قَائِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى عَرْشِنَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا قَوْلُ الْحَقِّ لَمْ فِي أَسْمٍ يَنْصُرُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا قَيْرَ هُنَالِكَ وَلَا يَكُنْ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ ظَاهِرٌ وَخَيْرُ النُّطَقَا وَقِبْلَةٌ مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا انزلنا من السماء ماء فاستلقم فاستلقت به نبات الارض فاصبح هشينا تجري به المياه وكان الله على كل شيء مقتبرا المال والبنون زينه حياه الدنيا وَنَافِيَةٌ فَالطَّالِحَاتِ قَيِّمٌ نَّعْمَ رَبُّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَجَّلْنَاهُمْ فَلَمْ نُعَبِّدْ مِنْهُمْ أحدا وَأُرِيدُ عَلَى رَبِّكَ فَصَلِّ لَقَدْ ضَلَّ مَنْ كَفَرَ لَكُمْ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ جَعَلْنَاكُمْ أَنَّمَ نَجْعَلَكُمْ مَوْعِظَةً وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِنْ النَّاسِ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 يَسْتَخِفُّونَ بِاللَّهِ وَأَذًى فَسَبِّحُوا إِنَّ إِلَٰهَ رَبِّكَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ جِنٍّ فَسَتَطْعَنُ أَمْرُنَا أَفَتَسْتَكْبِرُونَ وَلُؤِيَّتَهُ أَمَّا أَمْ نُذِيعُ فِي أَنفُسِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَسْتَجِيبُونَ بِإِثْمٍ وَعَذَابٍ مِّن بَطَرٍ اثبت قومه القسطاءات والارض ولا خلق ان فتم ولا فتم اتخذ المضنين عمدا يوم يقولون ادعوا شركاءا الذين عبدتم فدعوا من لم لهم قَدْ نَادَوْا فَلَمْ يَسْتَجيبوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَهُمُ النُّبَطُ وَرَأَى الْمُدْرِكُونَ لَا عَقَبًا يوم لهم مواسعها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صنمنا في آدم القرآن من الناس كل مثل وكان الانسان مؤكرا شيئا جدلا وما منعنا فان إذ المؤمن اذا اهتدى ويسوفر رب من الا يَأْسَيْمُ مِنْ سَوْءَةٍ أَمْ وَلِينٍ أَوْ يَأْسَيْمُ الْعَذَابَ قُبُلًا وَمَا نَحْنُ الْمُفْتَنِينَ إِلَّا وَأَنجَدَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ يَهْدُونَهُمْ بِالْحَقِّ وَاسْتَخْذَلُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا لَهُدًى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَلَن تَمَّمَتْ يَدَاهُ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 لَوْ آتَيْنَهُمْ بِمَا سَأَلُوا عَجّلَ الْأَمْرِ لِلعَبَادِ بَلْ لَهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِنْ وَتِينُكَ قَوَاعِدُهَا أَهْلَ كَهْلٍ لَّمَّا يَنَامُوا وَجَعَلْنَا فِيهَا مَوَاقِعَ فَاكِهَةٍ لَّكُمْ وَأَبْقَيْنَا مِن شَجَرٍ آخَرَ ذِي أَكْمَامٍ لَّكُمْ تَأْكُلُونَ وَمِن رُّمَّانٍ فَلَمَّا بَلَغُوا مَجْمَعَ بَنِي نَسِيحٍ فَتَخَذُوا سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ صَبَا فَلَمَّا جَاوَزَهُ قَالُوا سَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبَا قال أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُومَ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُومَ قالد سبيلا في البحر اجدرا وعن ذلك ما كنا نذل فركد على اثارنا خفقا وَجَعَلْنَا عِنْدَ جَنَّاتِنَا عِبَادًا آتَيْنَاهُم رَّحْمَةً مِّنَّا من وَعَلَّمْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا عِلْمًا قال له موتى ما اسجدك على ان تعلمني من علم ترشد على انك لن تطيع معي قدرا وكيف اصبر على ما لم تحقق به قدرا اولا تصبرني ان شاء الله الله صابر ولا اعصيك امرا قال فاستبعدتني فلا تسلني عن شيء حتى احسب لك منه لكرا قَالَ قَرَقْتَ اِذَارَتُنَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقْنَا أَلَا أَخْرَقْتَنَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِنَّهُ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ مَن تَسْتَطِيعُ عَلَيَّ صَبْرًا وَلَا لا بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُضِغْنِ مِنْ أَمْرِي عُسْرًا سَيُقْضَى وَقَلَقًا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَا أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً يَتَنَزَّلُ بِغَيْرِ نفسك قال الاقصى سنفدن ذكريا سنون ووالين ان قد جئت شيئا مكرا وقال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا وقال ان سالتك عن شيء بداها فلا تصاحبني مازال يلقى من الجنون عذابا فوالفاحساء الا حسيا الا قرية استطاعا اهلمك ابد اِستَطَعْنَا أَلَمَّا قَادُوا أَن بُنِيَ فِيهِمَا فَوَجَدْنَا فِيهَا دَارًا رِّيدُ أَن يَمْكُمَ قال لهم الذين استقض على انه اجراه قال ماذا في راء بيني وبينك فانسبع كذبك بما لم تستطع على القدر ام لم تكن فتكانت متاكل لا البحر فاردت ان اعيدها تَأَرَّضْتُ أَنْ أَعِيدَ مَا كَانَ وَأَلِمَّ مِنْكُمْ يَحْفُذُ كُلَّ تَسْمِنَةٍ أَمَّنَ الْغُلَامَ فَتَأَنَّى أَبَاهُمَا مُقْنِنِينَ تَشْقِيَنَا أَن يُؤْذِقَ مُصْغِيَاكُمْ وَتَضْرَا فَهَرَبْنَا إِلَى رَبِّنَا قَيُّومِنَا رب مِنْ مُذَقَّاتٍ وَأَقْرَبَ رَحْمًا وَأَمِنَ الْجِدَارِ فَكَانَ لِغُلَامٍ يَتِيمٍ فِي في كَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُم صَالِحًا وَكَانَ أَبُوهُم أَشَدُّهُم مَّا وَيُخْرِجَا وَلَسْتَخْرِجَا كَمَا زُمُمًا رَقَمَ مِنَ الرَّبِّ وَمَا فَعَلْتَ عَنِّي ذَلِكَ أُولَى مَا لِتَصْبِحَ عَلَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذي الْقُرْنِ فَقُلْ إِنَّ الْقُرْنَ لِلهِ وَمَا لَكُمْ مِنْهُ مِنْ, ذكرى. إنا له كل أرض من كل شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تُنْذَرُونَ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ سَإِذَا بَلَغُوا وَجْهَ الشَّمْسِ وَجَدُوهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوُجِدَ عِندَهَا قَوْمٌ فَإِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَنْتَوُونَ لِبَوَأٍ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا يُنبَؤُونَ وَأَنَّ مِنَّا لَهُ وَلَمَسَّنِيَ شَيْءٌ عَذِيبٌ مِّنَ الْمَوْتِ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيَعْنِيهِ وَمَن نَّآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَسَلَامٌ لَّهُ وَأَنُحْسِنَ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حتى فَإِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ قَالُوا يَوْمَئِذٍ عِيدٌ كَذَلِكَ لِنُفَكِّكَ أَجْدَاجَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ بَدَّنِي وَجَدَّ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْهَمُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَجْعَلُونَ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَهَل نَّجْعَلُ لَكَ خَرْجًا فَإِنْ مَجَعَلْنَا لَكَ قَرْضًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ لَنَا وَبَنِيْمَن صَدَقًا طَالَمَا مَكَنْتَ فِي رَبِّكَ خَيْرًا فَامْنُ مِن بَقِيَّةِ مَا عِنْدَكَ وَأَدْعُ لَنكُم وَلِيًّا مِن رَّبِّنَا هَادِيًا بِالْحَقِّ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ لَهُم نَّارُ نَقَالُوا آتُونَا مِن يُ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ قَالَ إِنَّكَ مَن ظَلَمَ نَفْسَهُ فَقَدْ ظَلَمَ عَلَيَّ وَإِنَّكَ مِنَ الصَّالِحِينَ يَنْتَهِي قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن وكان وعد الله حقا وتوكلنا بعضه يوما الى يموت في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جميعا وعرضناهم جنما من يوم الى من كان منا الَّذِينَ كانت أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مَّكِينُونَ إِلَىٰ أَمْرِ غَيْرِهِ ۚ إِنَّ هُوَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهَا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا تَقْوَى لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا وَانْتَجَزَاؤُهُ مِنْ دَهْنٍ لَمْ يَمَسَّهُ سَقْرٌ وَسَقَرٌ وَاسْتَخْلَى آيَاتِي ورسلي اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّكَ ۚ وَنُقَدِّرُ لِكُلِّ نَفْسٍ نَزْلاً ۚ إِنَّ رَبَّكَ حِسَابُهُمْ ربنا لا نفدل الضغط قبل امنك فذكناك وربي ولوجهنا باسم لمبدا انما انا بشر يذكركم الى انما الله كل واحد فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا, صارحا فليعمل عملا صَالِحًا سَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَلَسْتَ بِعَابِدَةِ رَبِّهِ أَحَدًا